الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما أمر الله تبارك وتعالى بذكره عند المشعر الحرام إذا أفاض الناس من عرفة ان يذكروه هناك وان يذكروه كما هداهم أرشدهم بعد ذلك إلى ذكره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 أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فإذا قضيتم مناسككم القضاء هنا بمعنى الإتمام والفراغ من الشيء فإن القضاء يأتي لمعاني متعدده منها الفراغ من العبادة كما في هذا الموضع إذا فرغتم من أعمال الحج فأكثروا من ذكر الله والثناء عليه كذكركم مفاخر الأباء بل أعظم من ذلك ثم ذكر أحوال الناس في سؤالهم ورغبتهم وطلبهم من الله تبارك وتعالى فذكر الصنف الأول الذين لا همة لهم إلا هذه الدنيا وما فيها من الحطام الفاني فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق يدعو بأمور تحصل له في هذه الحياة من صحة ومال وولد ونحو ذلك وليس له في الآخرة حظ ولا نصيب عند الله تبارك وتعالى لأنه لا يطلبها ولا يعمل من أجلها ولا يرجوها وإنما قد قصر همته على هذه الدنيا وما فيها وذكر الصنف الآخر ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا يعني عافية ورزقا وعلم نافعا وعملا صالحا وولدا فيسألون ربهم تبارك وتعالى من الخيرات الدينية والدنيوية ويسألون أيضا بالآخرة الحسنة فالحسنة في الدنيا تشمل الرزق والولد والعلم النافع وما إلى ذلك فهذا كله من الحسنة كالعمل الصالح وفي الآخرة حسنه وهي الجنة وقنا عذاب النار اصرف عنا عذاب النار وهذا الدعاء ومن أجمع الدعاء كما هو معلوم ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك الداعون بهذا الدعاء لهم ثواب عظيم بسبب ما كسبوه من الأعمال الصالحة أولئك لهم نصيب مما كسبوا هذه الأعمال التي يعملونها والرغبة إلى الله تبارك وتعالى والجد والاجتهاد والله سريع الحساب يحصي أعمال العباد ويجازيهم عليها من غير حاجة إلى عد وحسب وأعوان أو إلى زمان طويل لكثرة الخلق وكثرة أعمالهم يؤخذ من هذه الآيات من الهدايات فإذا قضيتم مناسككم يعني بعد التحلل من النسك فاذكروا الله كذكركم آباءكم كيف يكون ذكر الآباء جاء عن عطاء رحمه الله يقول هذا كقول الصبي أبه امه يعني حينما يلهج الصغير الطفل باسم أبيه واسم أمه فهو يردد ذلك على لسانه من غير أن يكل أو يمل يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه فكذلك أنتم فلهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك وكذلك أيضا ما قاله جمع من أهل العلم من أن المراد فاذكروا الله كذكركم آباءكم أي كما تذكرونهم في الموسم في ميناء بعد انصرافكم من عرفة ومزدلفة تتفاخرون بالآباء وتذكرون مآثير الأجداد فينبغي أن يكون ذكر الله تبارك وتعالى أعظم من ذلك فهذه مواطن لا ينبغي أن يشتغل فيها بذكر أحد من الناس سوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فاذكروا الله كذكركم آباءكم فهذا وغيره يدل على أن الذكر هو لب الحج فإن الحج وأعمال الحج كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف والسعي ورمي الجمار ونحو ذلك إنما شرعت لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى وكما في قوله واذكروا الله في أيام معدودات وفي قوله ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات قيلة هي العشر من للحج والمعدودات هي أيام, أيام التشريق وفي الحديث أفضل الحج العج والثج والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر البدن وذبح الهدي فهذا أفضل الحج كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من هذه الآية ايضا الأمر بالذكر عند انقضاء النسك فإذا قضيتم مناسككم فكما ذكرنا في شرح الأذكار أن العبادات تنقضي الحج له منتهى ينقضي أعماله محدوده ولكن الذكر لا ينقضي فالذكر على الدوام فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله والفاء تدل على التعقيب والمباشرة فلا توقف ولا انقطاع ولا غفلة وإنما هو ذكر دائم مستمر ولهذا لم يرد في شيء من العبادات الأمر بشيء منها مقترنا بالكثرة إلا الذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وهكذا في نصوص معروفة كثيرة ذكرنا طرفا منها في الكلام على شرح الأذكر فهنا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فهذا شيء لا يفره منه كذلك يؤخذ من هذه الآية كذكركم اباءكم هم يذكرون الآباء وإن علوا يعني من الأجداد فكل هؤلاء يقال له أب فالجد يقال له أب فذكرت هذه الآية الآباء مع أن ذلك يصدق على الآباء وإن علوا يعني الأجداد فالجد والد بل يقال للعم اب أيضا ايضا يؤخذ من هذه الآية فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا أن الناس ليسوا في الطاعة سواء ليسوا في الطاعة سواء من الناس من ليس له هم إلا الدنيا فهو يعمل من أجلها حتى لو قام بشيء من العبادات فهو يطلب عائدتها الدنيوية كما ذكرنا من قبل فهو إن صام ليصح وإن زكى من أجل أن ينمو ماله وإن كان في صلة رحم فذلك من أجل ان ينسى له في أثره وهكذا في سائر أعماله فهذا الذي ليس له هم إلا الدنيا لا يفرق بين هوا يرضيه وصالح يقيمه كما يقول الأستاذ محمد أبو زهرة رحمه الله ثم أيضا هذه الآية كما ترون لما أمر بالذكر قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فهنا قرن الذكر بالدعاء كأن ذلك يشير إلى أن المعتبر من الذكر ما يكون عن قلب حاضر فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر فمن الناس من يقول ربنا آتنا فذكر سؤالا وطلبا فهذا الداعي الذي يسأل ويطلب لا شك أنه ذاكر وقد ذكرنا في الكلام على الأذكار أن الذكر يشمل الأنواع الثلاثة الذكر الذي هو اللهج باللسان بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء والتمجيد ونحو ذلك وكذلك أيضا السؤال والدعاء والطلب رب اغفر لي وارحمني ونحو ذلك فهذا من الذكر وكذلك أيضا الذكر بالجوارح فتشتغل الجوارح بطاعة الله عز وجل فهنا قرن بينهما قرن بين الذكر والدعاء فالداعي حينما يطلب حاجه فإنه يستحضر ذلك بقلبه ويقصده ولذلك هنا ابتدى بالذكر فاذكروا الله كذكركم آباءكم والذكر هو مقدمه السؤال والدعاء وكما ذكرنا في الكلام على الفاتحة الحمد لله رب العالمين فهذا حمد الرحمن الرحيم هذا ثناء لأنه ثنى ذلك ذكره ثانية فهذا إعادة الحمد ثانيا يقال له الثناء الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا التمجيد والتمجيد يعني الكثرة الكثرة بالأوصاف أوصاف الكمال ونحو ذلك فهنا الذكر مقدمة للسؤال والدعاء وكل ذلك يقال له ذكر ومنهم من يقول هنا ذكر الصنف الثاني يعني الصنف الأول وهم المفاليس في الآخرة من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق يعني ليس له نصيب عند الله تبارك وتعالى لأنه لا يطلبها ولا يعمل من أجلها ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فمثل هذا أول كمال لأن العبد لا غنى له عن ربه بحال من الأحوال فهو بحاجة إلى أن يسأله مطالبه الدينية والدنيوية وكذلك المطالب الاخرويه فموسى صلى الله عليه وسلم سأل أجل الأشياء فقال رب أرني أنظر إليك وسأل أقل الأشياء فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني كان بحاجة إلى طعام ونحو ذلك وماوى فعرض بالسؤال بعد أن سقى للمرأتين كما قص الله تبارك وتعالى خبره في ذلك فنحن نسأل أجل الأشياء وهي خيرات الآخرة وأقل الأشياء من أمور الدنيا فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يقول ثابت البناني رحمه الله أنه قال لأنس رضي الله تعالى عنه إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم فقال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فأعاد عليه ثابت يعني يريد سؤالا فيه تفصيل فقال تريدون أن أشقق لكم الأمور إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد اتاكم الخير كله ولهذا أنكر من أنكر من الصحابه والسلف رضي الله تعالى عنهم على من كان يشقق الدعاء يقول مثلا اللهم أرزقني القصر الأبيض عن يمين الجنه يقول يا بني سل الله الجنه سل الله الجنة واستعذ به من النار فإذا دخل الإنسان الجنه عند ذلك يجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهذا التشقيق الذي أولع به كثير من الأئمة في قنوتهم في صلاة التراويح نحو ذلك مثل هذا لا يشرع وإنما يدعى بالجوامع من الكلم مما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا يدل على أن الإسلام لا يعطل الدنيا ولا يطلب من أتباعه أن يشتغلوا بالآخرة مع تعطيل الدنيا ولكنهم يستعينون بالدنيا في سفرهم وسيرهم إلى الله تبارك وتعالى فلا بد لهم منها لأنها موضع المعاش فهي مرحلة إلى الآخرة ويبالغ من يبالغ في الجانب الآخر فيرون أن الاشتغال في عمارة الدنيا وعمارة الأرض أنه هو المطلب وأنه هو الذي ينبغي أن توجه إليه الهمم وهذا غلط فالله عز وجل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيأخذ الإنسان من هذه الحياة الدنيا ما يبلغهم وما يكون به قوتهم وما يحصل به استغناؤهم عن أعدائهم وما تتحقق به مصالحهم فيكون هؤلاء قد عمروا الدنيا لكن على منهاج الله تبارك وتعالى وفق شريعته عمارة لا تشغلهم عن الآخرة ولا تنسيهم هذا السفر والسير إلى الله تبارك وتعالى فإن الناس سيصيرون إليه ولا بد وإنما هو خروج هذه النفس من الجسد فإذا خرجت فعند ذلك يعاين الإنسان حقائق لم يكن يشاهدها ولكنها وصفت له وأخبر عنها وتزول عنه حجب كثير من أمور الغيب فلا يبقى الإنسان محصورا بين أسوار هذه الحياة الدنيا الضيقة المادية وإنما ينظر إلى ما وراء هذه الحياة من الحياة الأبدية السرمدية حيث النعيم المقيم والجنات والأنهار والقصور والحور والعين والسعادة التي لا يخالطها شقاء ولا مرض ولا علل ولا أوصاب ولا هم ولا تعب وإنما هي راحة مستديمة أو الشقاء صلى الله العافية في تلك الدار دار البوار حيث لا راحة معها أبدا كل ذلك نتائج المزاولات والأعمال والعقائد في هذه الحياة الدنيا والعاقل من لم يشتغل بها عن الآخرة ولكنه يعمل ويجد ويجتهد ولكن يكون همه وسعيه الأبلغ وطلب ما عند الله تبارك وتعالى فهؤلاء الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فهؤلاء هم الذين يعطون الجزاء الأوفى هؤلاء هم الذين يجدون نتائج الأعمال الصالحة من الجنات والنعيم المقيم والله سريع الحساب هذا في إثبات صفة السرعة لله عز وجل سريع الحساب وقد قيل لعلي رضي الله عنه كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم قال كما يرزقهم على كثرتهم لو أن أحداً يعطي خلقاً كثيراً أرزاقاً أو أموالاً أو طعاماً يحتاج إلى وقت لربما يأتي اليوم الثاني وما أعطى كثيراً منهم وصل إليه ولكن الله تبارك وتعالى يرزق الناس كنفس واحدة وهكذا يحاسبهم على أعمالهم كنفس واحدة هذه الآية تقرر هذه المفاهيم والأصول الكبار والمطالب العالية فالعبد يستحي أن يشتغل في دعائه بطلب الدنيا دون ذكر الآخرة يقول يا رب ارزقني يا رب أعطني في الدنيا يا رب يسر لي كذا من المطالب الدنيوية ولا يسأل شيئا من المطالب الاخرويه هذا لا يليق بحاله من الأحوال كيف لو أنه سخر عمله الصالح من أجل مطالب دنيوية فهو يقرأ القرآن من أجل بركة وهو يتصدق من أجل أن يدفع عن نفسه البلاء مثلا او نحو ذلك فهذا يكون على سبيل التبع لا إشكال لكن أن يكون بالقصد الأول هو لا يريد إلا هذا فهذا غلط لا يصح أن تستغل العبادات ويعتمل بالطاعات من أجل فقط مطالب دنيوية إذا كان هذا لا يليق بالدعاء أن تفرد الدنيا فقط ولا تسأل الآخرة فكيف بالعمل والطاعة التي شرعها الله ليتقرب إليه بها من أجل أمور عاجلة متقضية والله أعلم صلى الله عليه وعلى الله وعلى وصحبه إذا كان لديكم إضافة أو سؤال لا ألك لحل ذكرت الجواب في ثنايا الكلام قلت أن يكون ذلك على سبيل التبع بالقصد الثاني وليس الأول يعني لا يفرد ذلك لمطلب دنيوي فقط هذه الأذكار والأعمال قراءة القرآن والصدقة يقصد بها التقرب إلى الله هذا القصد الأول هناك أمور تحصل على سبيل التبع لا إشكال كما ذكرنا في قبل ليلة أو ليلتين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني بالتجارة في موسم الحج وذكرت أنواع التشريك في القصد والنية وأنها على خمس فهذا يختلف لكن لا يفرد ذلك ويكون إنسان أعماله فقط للدنيا فهذا كما قال الله عز وجل إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون كل هذا قد مضى الكلام عليه يكون قصد الأول هو لا يريد الدنيا، هو يصوم ليصح يتصدق لي يدفع بلاء يخرج الزكاة من أجل أن ينمو ماله يصل الرحم فقط لينسأ له في أثره ولا يريد شيء آخر إلا الدنيا يصلي قرأ أن هناك مفاصل معينة وهناك السجود شحنات كما يزعمون طبعا الكلام كله غير صحيح أقصد شحنات وتفرغ إذا سجد ونحو ذلك كلام لا صحة له نحن نسجد نعبد أنفسنا لله عز وجل ونتذلل ونخطع له بوضع أعلى شيء وأجل شيء والوجه وأشرف شيء على الأرض ونقول سبحان ربي الأعلى ليس لتفريغ شحنات ويستطيع الإنسان أن يفرغ شحنات بأن يتكع على أي شيء لو كان هذا الكلام صحيح لكن هذه كلها مما يتقوله متقولون ويعتون به من وثنيات شرقية ونحو ذلك ويصدقها من يصدقها ولا يستطيع الإنسان أنه يضع رأسه على جدار أو نحو ذلك وتخرج الشحنات إلى الجدار لا يحتاج إلى هيئة السجود غاز الأوزون ما عليه إلا أن يفتح النافذة وهو لا يصلي عفيف الجبهة ويدخل غاز الأوزون عنده ويتنفسه في فراشه ما المانع؟ لازم يخرج إلى المسجد يمكن يخرج للرياضة في الحي ويجول يدور في ميدان أو غير ذلك لكن القضية ما يخرج بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة يخرج تقربا إلى الله عز وجل لن نرغب الناس بهذه الطريقة ونحول العبادات إلى مطالب جسدية هذا غلط نحن نأكل لأن مطالب جسدية نأكل من أجل أن نتقوى على الطاعة وفي بضع أحدكم صدقه يفعل الإنسان ياتي شهوته من أجل أن يعف نفسه ويطلب الولد كما قال الله عز وجل ابتغوا ما كتب الله لكم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كما تكلمنا على هذا عند ذكر الهدايات من هذه الآية يعني الجماع ليس لمجرد لذة وإنما ابتغوا ما كتب الله لكم وهو الولد على قول كثير من أهل العلم كل له نية في هذا الجماع والله أحلام الله